والدرس ااا بصوا لي كان في خطه للنجاح انا ركزت الشمال من واحد غص جدا ما بتقف على منظر بس درس ان نقول بس من صوت النجاح الطريقه اللي انا قلناها دي الطريقه البسيطه سهله دي شيء قصر. على كل قصه وبتشوف الفرق بينهم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 ان قلنا ان جمالها ان وجه المجتمع يقبل الكلام بسهوله وسر قلنا كده اتحفظ في الكلام يعني فاضلنا عليه فاضلنا على انها شاهد برضه ايه الشيء اللي هي دي سهوله الجمال انها هذه الطريقه بتعيد طرح الصوره لان دي بتعكسها الكونتس قدامك فاحنا اتكلمنا انا اذكر في صوره المحاسنات من من درس موادني مظاهر القدره والمكته من مظاهر القدره المطلقه, المطلقة لله سبحانه تعالى قبض ارواح النبات عن طريق البنود وملائكته وهذا أمر لا يخضع عليه الا الله سبحانه تعالى وهذا من منزله القدره مظهر من مظاهر الوجود المطلق المادي نيم شايفه فيهم مشارك ولا ينازعوا فيهم ناس مظهر الجين انت تاتي الملائكه عذاب لتقلد ظهر الروح, الروح, الروح الكاسر اللي قلت الروح الكاسر الروح لو تمشي وتاتي الملائكه الواحده لتقلد الروح هذا من شكل مظهر الوجود المطلق اللي اشحاتي ثم يتزل بعد ذلك ما يسمى باسم ايه؟ التاكسيم نعم التاكسيم تاكسيم البعث البعث, البعث. البعث. البعث. <تصفيق> وهذا وضع المغاربة الخطة ربنا سبحانه وتعالى اختصر عملية تقبض أرواح العباد بكل في المدبرات الأمام ممكن تقول الماليكة بتعمل ايه؟ تقبض أرواح دي تفجر وتفحل السباية ليه ليه؟ بسم ايه؟ مدبر كان مدبره بس بالأمر الثاني قضية البحث والكلمة عنها سابقا لمنها سابقا وأنا لدينا قضية البحثة دين إنه قضايا التي بين الناس وخاصة العرب إلي يومنا هذا إكباني قضية البحث لدينا لدينا القضايا الخطوة لدينا لدينا الرجل الغالبي شو ليه غير غبما؟ يعني يقصد العنام من شهواته والذائزة في الحياة كلها ماذا؟ أعني أنه لا يعوش بالبعث بالبعث ولكن هذه الدنيا هيزيد دنياين هذه الدنيا هذه فأورق فيها طول المعرض طول المعرض فبقرات ويصعل كل مدى سايده بيزايق ديواري هو ان غيرت له في العائلات ولا يبحث في قولي ده يعني شرح تاني فعلا هات جملة من بحث عن الدين يا ترجع الى تايلند عن الدين يا في كريم مكان يبحث عن الجايه دلوقتي كل هذه الدنيا في دينك خلاص فهمت؟ الكريم اشبع الحديثه لقضيه البحث في دي صوره عرض الله محيزة وشلة خطيط باعش كم يسلسون رجل فإنما يقول لي إيه باعش لك أقول لي كين فإنما هي سيحة واحدة فإنما هي سيحة واحدة؟, واحدة أي سيحة واحدة فإذا هم سيحة سيحة عن من تحت الأرض يسبح خطة الأرض وهي في سيحة فإنما تقول لي من مضح من مظهر الخطة واحد قبضة الله العبادة تصالح كيميتي كلوندراتيك هم البعث قضيه البعث اللي قديم. قديم. ملخصة. فإنما هي استعاده قديم وغير العربي القديم ملخصا ها هي الوزاره الفريق طبعا الامر الثالث والنصر الشامل في نطاق الدول المتاخه وهي قبضه اوعي ايه جباله في المدى البلاد العمول طبعا نفع بالعداد طبعا بند من الدنيا طبيبا قدر واحد مين اختبار اختبار اختبار بند المنسع الواحد زي سرعون من كان يتصور لانه سرعون يموت امن الرجل السبعين من كان يتصور ان الشاه سيموت شيءا من كان يتصور ان حسين مبارك يخرج من المنصب موضوع يعني انت كنت بتحياله كده يعني سبحان الله يعني حيات حسين مبارك دي الصح انها تتدرس يعني راجل امن تحت الكرسي بقى فوق الكرسي عايز اقول لك كام سنه واتخلع من الكرسي بشهولة بيه زي ما رجل كرسي بشهولة واتخلع من الكرسي ايه؟ يعني هو في أيام ما ضربوا السلاة في المنصة انبطع خرباء بو رجع عسكين انبطع خرباء عشان الابنية الحاجة ما يجيش فيه راسه ايه يده وصيبة فنزل تحت الكرسي وبعدين ما فيه ده ايه؟ كرس تقعي كم سنة؟ <تصفيق> كرسي ايه؟ بطريقة وسيطة صحي وكذلك قبروه أربع سيط وسيط خالص فكل الجامل يعرف تسمع لعمهم أمقوه بسهل لديك كان في واحد اسمه ستلي ستلي ستلي دائما هو رجل السان في المملكة الشعيين في شويه شويه كده ابتدى الدوله دي تعيش في كده بعدين كان صحطه قد من قديس قاسم جدا نظرت انها ايونه العلماء واطباء نفس حاول في تفسير حياه قد ربنا وكان جسمك ربنا في الاول فقالوا ازاي براجب القصر يعني الراجع دايه كلنا كان يتعامل مع الناس ازاي؟ احنا زعنانين عشان بواحد يبدو الشرطة ضربوا ايه بمتضادر موجوده وضربوه بطرقات المقاطية اذابوا على عينهم زعنانين احنا كما وقصة طويلة عريضة ويسي مخلش استيق بلازم وشارك ايه صح؟ استنين كان اتعامل مع الشعوب الدبابات يعني المنطقه دي الشمالي مثلا المنطقه الشمالي ايه انطبعت عليه اللي طالع معايا زي سنتري مشحب طبقه سفلي طبقه سفلي ايه خزانه لبس للطفل صغير بيخش يسحب التتابعات بالتتابع يعني التتابعات مش عندناش لا هنا ولا هنا ولا خط واحد ولا خط ورا احنا مش علم يعني ولا نفس قالوا انا عايزين نعرف البلد دي ايه ايه تكوينها انا قست في يوم ان انا قرات البقاله عن هذا عن هذا رجل بمعنى ما تثير قسوه اللي ضرت بعضهم عليه عشان هو جزم لي اولوجا اسمه ايه فيمكن دي تساوي القسوه هو كله جزم لي البقاش كده يعني ولكن هو ظله شايف يبقى الحين مات و ساعه ما ما يعني أسفل من دخل المجرد مساحة المجرد يعني عليه مشت دبابات فوق ماجه حتي عايزة دولة متخابي ايه راية بتنظيم سنة بيوتنا مكمول ماذا نعم؟ اي راضي ماذا؟ كان يسمان يحكوا عن واحد اسمو بيليا كان انا اسمان في المخارجي القصة ديه من باول عزي يحكيها ديه وظلت الأيام مسمع كما يستداد واحد لها ايه بني ده؟ البني ده هي المزيد الداخلية في العام الشيوعي في العام الشيوعي بني هم اختلفوا معنا والهزب الشيوعي اللي باش في اختلفوا معنا فاللاجماء المركزين والعاطلة زبا حضار ونعطل بقى وعندين عمليون باقتروا بتاعوا وزدها كامل كلم وفهم الكلم وهو جلوب المؤيمين تبقى هاهرة وقوموا هنا عند برية وهي ها مسكين من الأمس تبقى هاه عمودة صمعة هي الميزة راسل حانا أقول هو اجل ريسة اليوم ترتولي تصدقوا الاتريمتين حوكي ما برية واقعي ما أمس تاني الايه دي تاني اه هو يمي واقعد بقى امس انت فاهم فكره الايه هلويه هو كده هو يمي مجرد اللجنه المركزيه تاخد اشياء او اي كلهم يبقى لك طبعا هيموتوا بينا ومطقمين عليه ابو المشكله اكتر خلصين عليه مخنوق فين يعني مثلا مشو وظروفه ايه فكذلك قبضة اول الناس دي هذه السلولة وهذا اليسر لا يخضروا عليه إلا الله عز وجل حتى لا أبطوها إلا ربنا عز ايه اخضر الله فأخضر الله لكان اعزاب الاخرة تشوى النجل ايه الاخرة الاخرة والدوين يعني تدو طب ليه حط الأولى أبقى حط الأشيرة عبدالولة عشان, عشان ها؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان الدللة عشان ايه؟ اتفاصلها شو قالتوا؟ ها؟ هنجد حدي سموشة إذن لو هم بلوه ده مقدسة قوة إذن بلقى عملي طولين <تقلها> لك الى <من> كان <زيديكا> ذكرها وهي كما وكانه تضخ جهه فقاموا كانت طفره ان في ذلك العبره لمن كان دي هو السبب ان انت قدمت الاخره قبل والصحيح لكي تكون الأولى وبعدين تكون أين؟ في الأخيرة طب ليه هو أين الأخيرة عام الأولى؟ رواعاتاً للفاصلة إيه هي أوافر الكلمات الصحيح. صح؟ واتفقنا السابقاً على أن المقطع الأول الجزء الأول له لها والجزء الثاني له والجزء الثاني له لها وكل هذه الأمغام أو تنوع لحظة الصورة يعمل إليك ما؟ يجد الانتباه وفي نفس الوقت يؤثر في قلوب المستمعين فأنت من إليه مثلا ما هي صوت النجاح عندي ويكون في صوت النجاح عندي ويكون في صوت النجاح عندي تريد إليه؟ تريد إليه؟ أبتبني تهوز كان هذا صوت جميل زو صوت حي ومحبب إليك فإن الوزر هس قلت استقرأ دي كيف يكون في واحدة كيف؟ لأنها مدازة فيها تظهرات؟ وبعدين يقول لك إن في ذلك اللي عبرتها اللي اللي عايزة بتعس عبرة وعظة عبر. لمن يغش الله عايزة وتلق صح وليه يا أحمد؟ كلامتي غايشة أمني يا أحمد المقطع الأول يقول أضابط فيها ها؟ الربط فيها تمام؟ ما تعرفش الربط الخطه المطلقه اللي جاي في حاجه تعالى ده الربط 2 مقسمه اقسام الاول الثاني والثالث 1 واحد. قبضه واحده اليد قبضه اليد الزاحه تطلع اليد 3 قبضه واحده قضية الخلق واحدة الخلق سابقا ما يسيره؟ السؤال ما يسيره؟ ذكر الخلق فعلى قصة ترعب السبب في ذلك أن الشيء الوحيد في الدنيا الذي لا يدعى هو الخلط. كل حالة ممكن تدعى شبيني التأكيد والمنصورة التأكيد لهم حكي ذلك حكي فهو كان هناك فممكن الوقت يدعي حق صحر وصحر ممكن يدعي هكذا أنا جدت الكبير كان من زعير السلام حتى يقوى روحي ده إن كانت فرعون يدعي لهي وشون؟ المسيدان الخياتات يدعي لهو هو كان ذلك كان فيه عند أسماء سجاح سجاح اسمين سجاح سجاح دي كانت في شمال الجزاء العربي في أولا في شمال الجزاء العربي وبعد أنت النبي صلى الله عليه وسلم ادعت على مين على يا اخي في البنك هي بتاعه تقول اتعرفت على مشينا ما هو كويس وهو وسلميته ايه من خيوط ربنا مسك في الكذب يقول هو بقى انت اذا مش شجاع انت اذا مش ليه لان انت انت من انت بالنبيه وتتزع من جوه ال كذبا. خلال؟ ويضرب علي مسلا بأنها الكذب وبين ساجعة. خلاص؟ الشيء يمكن أن كل حيوة منك تدعي البنك. ممكن الواحد يعمل شيخ ويعمل شكيس كلام معه الله. والواحد يدعي على صدر الله مباشرة وأنه يدعي وكل حيوة ده كذبت كذب. ولكن الشيء الوحيد الذي يدعي خلق. ده هو كده عشان دول ودي شبه صوت الجماعه لان الرد سهل لما اجي لك حسن انا اللي خلقت الانسان تقول ايه نعملوها احنا الرد اتخلق عي سوى خلق مش هقول لك الفرق ان الخلاق لعيني الخلاق للانس الخلاق ليك بلاش تزيد الصبر شويه بره بلاش تسرع العمره الصغير دي هذا أمر يتعذب مستحيل ومش في حق واحد في حق البشرية جميعا هذا أمر متعذب مستحيل لأن الآن هو لا فيما بعد. وذكر بالجود أأنتم على سبيل التحدي السؤال هنا ليه الإنكار أأنتم أشد خطاً أم السماء مستحيل يقر على السماء يعني مين اللي بضع عشتبه ومين اللي بضع يبني زي يستبه واصلا حد يعرف اصلا نسوي فيه جائلة يومنا هذا العلماء يعني يعني انه ملتشفوا حاجة يقولك احنا اتشفنا وعملنا وسوي ايه ده ومالفوش يعني العلوم العظيم جدا الناس ينبغي على المشكل بالعلوم الفرقاني ان يكسر من الطرقة فيها والطرق عارية ألا وهو عين فلا في ذلك كسرة ذكري في القرآن الثاني أأنتم من أشد بخلق خلق السماء كل ما عليك فهو سماء كل ما عليك فأظالك فهو سماء وكل ما أقلك فهو أرض خلاص؟ يعني هو سماء يعني فوق يعني السافر سماء ولكن الله عز وكله عشرها إلى السماء لفتحك. خلص يا اخواني. لآنتم عشدت خلقاً عم السماء بلاها. لما هي ببنينة. كيف وليت ها نؤمن نوب بيه ولا لا يشتغلوا بتلكية. في الامور الضيبية لك. بلاها ها نؤمن نوب وراء الشغل ده تانيته اشتبه غلطا ان السماء بلاها رفع عنكها في السمك معناها العلوي رفع سمكها فسواه فالسمك من خط ناشع عن رفع سمكها فسواه واقطش ليلها يعني اقطش ليلها اظلم اصل معركتها واخرج روحها من روحها هي منطق وصف المعركه راح يقول لك الله عز وجل انه ان يمتنع عن العباد بالظلمه ولا نهار يقول لك ايه في هو نهار? نعم. فلو اليوم كله بقى 24 ساعة نهار الواحد يجيله ايه? نيان عاصم. لو يوم كله وليل يجيله ايه? نعم. ولذلك كده اعيانا لما الدنيا اعيانا كده بتكتبه اضل المخصف الشفك قبل المدرب كده ساعة الغروب كده ايه? في بعض الناس يقول لك اللي بقى احب تقول له ليه? انا في اصلاف كده امتاع بشهر بالتأكل ومحب شمسك محبش مارو زوري متبعا؟ اوه لا اوه بايو انتم اشد خلقة امي السماء بلا رفع سمكها نه؟ نسواها وارطش ليلها وارطش ليلها افرم ليلها واخرجت نه؟ وحار حامل بعد ذلك ده ها ما معنى ده دور. ها صورها كده ما انتهى وبسطها فالارض ايه هن الارض ايه من ايه ربنا وانت بتضرب الارض كده تطلع منها حديد وتضرب الارض في ثانية طلع وتضرب الحته طلع منها نحاس تضرب في الحته الثانيه يطلع ومتضب بحيث تاني تجيب غاز ومتضب بحيث تاني تجيب زبارجة ودي آيات آيات من آيات ربنا شكراً على ربنا عز وجانيا متنموا عن العباد مذائم وما نكتط من محمد إله عز وجانيا بعباده لا تعرف هذا إن كذا نظرت إلى, إلى بقية جدان الدنيا يعني مثلا الإخفر ينهلون لبنان يقول يا ما شاء الله تزرع في النار تزرع ايه سيدي يقول لك يزرع كفاق و يزرع مشاهدين تزرعه فين؟ يقول طب تعالى شوف مصر ما؟ تزرع فين؟ اوه الارض مجتوية لينها وديها هذا هو ان الناس يتمونا بمصر هذا هو الصد في ان اقتا مصر كثيرا بلا تسهن جميلة بلد سهنة جميلة خياراتها كثيرة من اعظم خيارات نسل سهولها مليانها اين ارض سهلة غير اماكن تانية غير اماكن تانية اماكن التانية تفاجأ بعينها ايه كان مالكة مثلا مطلوح مالكة تفاجأ الجنيان على الجبال تنزل البيانة مرسيكا ايه انتظار جايب من هنا الساعة باسموني والله يستفق الكل كل ما نفت فطرع ايات فالله عيسى وجلنا من تنم المعانة العفاية ما نزيله قال سبحانه وتعالى لأنه عنه شده خطر من السماء تماما ورافع عسام الجنم وتتدوانا وأغطش للك أغطش أي أثر وأغطش للك وأغطرها ونأضى بعد ذلك لها أي من تاعي لكم أو أن أضى بعد ذلك نحن أخرج منها ما آه؟ أمره. ما آه؟ أخرج منها أخرج منها منها ما آه؟ أمر رحل ما آه؟ أخرج منها ما آه؟ دي الماء في هنا القفي هنا بابا اسمعنا عايزه بحالها هي دي المعاه اللي انت تخطاها وان انت تستني فالقوله ليه لا انت السبب لن تتكرر اي حاجه موجوده انك تتعمل اغلس ايه يا اخويا خش خش يا اخويا لازم تتقدر زي ما قلت قلت بقى كماني بس اني شبك اقواتي كماني الشيخ مكرمي اخرى كماني ماء هم ماء وهذا الناديل هذا الناديل على ان فيها ماء تغرم صحيح هنا اباع الاباع والعيون هم وفي ايه لما بيحصل مثلا النه من من من من في منظر اكيد بيطلع ماء بيجي على الارض تعمل دخان بيطلع من اول ايه مايه تخبل يعني الاخر جبنها ما نها ده دليل على ان ده ايه ماي ده امور لا يعيشها البشر الا في العازم الطبي ان ماي ان الارض فيها مايه في هي من اكثر البحيرات بس بنقول ان عايزين نعم فأسكننوه في الأرض أسكننوه في الأرض على ماء المطر آية ربما يصدق على الجنة تكلموا فيها كيف عند ماء المطر يحفظه في دوز فباط الأرض أنا أقول لكم شاب قزافي عمل عقل كيف في, في اسمال نار العزيز. وعملون ممتاع كده وميان كوفية ومتاعه مصر مصر مصر هنا خافق على المياه الكوفية والأوجودة في بطل الأرض أنك ممكن فهذا العظيم المشروع يمكن يأخذ المياه التالي في مصر يعني تجبت المياه؟ المياه في بطل الأرض ليه على عظيمة جدا سهل آه ديول بقى كتير اللي بيشربوا الميه والحضور بتاع الماي دي لان في انت عندك اماكن تعيش على الايه ها على التوفيق يعني في سبعة كنا في الطيران بنشوف سبعه العظيم كنا نكتشف هناك مفاجئ انه بيجيبوا ميه من تحت في اماكن بتنط نفس الكلام زي نهر العظيم مبيزه يعني المشروع المشروع مشروع المشروع. مشروع خط ما يعني تتعارض على الاقتراصات في أمريكا و في أوروبا أنك موجودة لوجود حق وحقا وحقا وحقا وحقا وحقا فإذن عايزة أولي نحن نقول إيه ها يا عبد قلني إيه إنه موجود الماء في بطة الأرض يقول من القرآن هو إجراء ماركز ومن أين من نبي صلى يعلم أن الله من الأرض في فا قطرة المراعب المراعب يا فلن من نعم الان عزة ودن لعن العلاج والمراعب لها اختفار المطر والبلد في فيها مراعب ما فيه ايه؟ الحوم اسيوبيا عندها مطر طول السن. عندها مراعب طول السن فعندهم لحمة طب يصدرون للحمة نوريزاني عندهم وطر ففهم مراعي طب يصدرون لإيه لحمة كل بلق فيهم مراعي وفهم بلق رحمة انا عندنا مراعي بس لا نستطيع دوني يساعدكم المراعي في الشعاب حليب مشاركين حليب مشاركين ولكن لا للأسف عندنا مراعي شين عندنا ولاية في المنطقة دي الصحراوية في سنوم المراعي نازله كده طب ما تاعيلته ها ولايه مش بنوصل ايه اللي متاعيلكم الميه والميه ها الميه دهب المراعي الله يخليك خذ خذ خلقكم شمس والارض والليل والماء والماء والمرعى دي متاع لكم مرش جبنا المرعى وموج المرعى بيجي علينا برضه ازاي يعني ان اللحمه موجوده ناخدها وين انعامكم بدل انعامكم ايه الميه ولا ايه ولا متاع لكم ها اللي جيبن عرسها قاموا جيبن عرسها امتحاناتها خير حلولها خلص خلاص طلعوا الصهات مدع لك قديه طلعنا عنه في شيء نتكلم ايه كما وصف بالأوض في قولي كمجدراتي ربما ولفص الثاني فيه فإنما هي تجارسه محيرة فإذا هم سيارة ولفص الثاني فيه فأخذانه وضع كده الاختراف بالأولى لفص الرابع فيه ماذا؟ متاع يعني ديه كل يكون ديه متاع لكم ولا يعمل كل ممكن أن تجد انقضع هزمة ديه ممكن انقضع هزمة ممكن اليعني قطع هو القطع ممكن ينقطع واذا انقطع القطع انت يوم صح فيه هنا في هنا نقطه احب ان نعمل مذكره ما هي الذي خلق الاول السماء ولا الارض الارض الاول ولا السماء اصل <تصفيق> برود انكم تكفرون بالذي خلق الارض فيها يومين يا شيخ كل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض فيها يومين كل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض كل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض فيها يومين وتجيئنا لو جاله في اروى السنه جاله في اروى السنه وكرهوا برضه كتير ثم صروا للسماء في الغرام فاخره ناخد الكلام طبعا الكلام اللي احنا لازم برضه الحاجه دي برضه نفس البرنامج احنا قلنا ايه تقول انتم عشان تخبر من السماء بنا رفع سنتها سوا وأطرش الله إله وأخرج أبوها فالالأرض وضعمت الزائفة للأمان أخرج منها من الأمان والدبال فالسد إنه ونكلمش عن الدبال إن الدبال برضو غير المهن ها بيشمين ها بيشمين ها بيشمين نعمة هي نادي بسرد في الأرض وهي أبداة الأرض فهتلا تتحرم فإن الأرض لو تتحرمت خلاص والجبال أرسى يعني الله عفلتك هو لم يقص صح؟ كنت كل كله بتاع عزاك و بتاع السؤال هنا عبرك قل بنا عبرك أأنتم شو العياد أأنتم أشددوا خلقاً أمي السماء بناها رافع عشان الكهرة فسواها وأخذت رشده إليها وأخذت وحاها. ها؟ والأرض لا أعزال إليها بعد ذلك السؤال. قال قال في السؤال تجيء واحد سيدنا ابن عباس قال لنا قلنا ثم السماء ان يزاد وربنا الاولى الاض بعد ثم سبح قال في صورته الصله قول اينكم لا بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين فيها جعل فيها اوراشا وجعل فيها اوراشا من مم؟ توتين مم بركه فيها بركه فيها قوه هي اربعه ايام سواء في ثم ثم الذي تمد على الطرف ثم استوى الى الشمال والهوى فحال له المنظر اتطلع طبعا طبعا اتطلع الى 2000 ثم يابا الذي تمد على الطرف على الطرف يبقى الارض اول نشونت هو عليه يابس السماء فرين عرض المطبوب على شيء كنت قال إنه سورة في الصلة بتقول إنه الأرض الأول ومعهين السامة في سورة إيه? النجاعات التاني السامة الأول أمو انت عميش قالوا ما هو أخذ بالأكد من هنا يوم الكبار وقال إنه دم نعملها قالوا لا قالوا نعم دماغا قلوا زيان قالوا في سورة فصلة الأرض قبل السامة أما في سورة عبسة ربنا خلق الأرض الأول وقدر فيه أخوته في أرضاعة الإبن سوائل الشبابين وبعدين خلق السماء وبعدين خلق السماء عاد مرة أخرى فبسط يبال خلق مين؟ من الأول؟ من الأرض وبعدين همان يدعفوا بقى يدعفوا بقى, بقى ما خلق السماء داعا حتي معين هذا تفسير وهذا هو الراجع في بعض الناس يقولك بعدك من الأفضاء هناك كلام في اللغة العربية يحتمل ومعنى مين؟ يحتمل إيه؟, ايه؟ يعني مثل كلمة الزوج يطلق على شخص ربونس محمد؟ على الثنين الجول عليه اللي من هنا. خلاص? فأنت منذ بعده تطلق على بعده ايه? الخبر. ولكن انا رأيه من ها؟ ها؟ تفسير ابن عباس اه? اه? تفسير ابن عباس اه? احسن. والأطلق بعد اي مدهة وبعده. كوني ذلك اه? اه? متاع لكم. اه? متاع لكم. بصراحة يعني هذا تكليم ما بعض من التكليم. يعني هذا الجمر العظيم الحالي خلق الله عز وجل يالي شيء إلا لموسعك ابن آدم يعني شوف تكليم بني آدم ولا خلق تظنب عني آدم ورغم النوم في البر والبحث يعني تعزيني شأن يعني تكون دخوله الشمس ليه تطلع عشان تكليم بني آدم. النجوم تطلع بالليل عشان تكملنا ايه يعني, يعني برضه ده في تعظيم لله بشكل الهائل في الخمسة ووصل لحد فين يا طارق فين الزنجت كان ايه كان ماشي كان ماشي من مصادر من مصادر قدره لله عايز اقول لك المطلقه قدرته معاه قدره واحده ها مطل الثاني، البعث تلاتة، قبض أرواح الطغاة والطغاة، ها قبض أرواح الخارج ها الخارج المنصر المنصر، ده خضر الخارج ها هي تطريق سمح وأرض والبال وفجد أرض أمر عظيم، وإن مش عظيم معايك يا؟ البعض هاي فإذا جاء سبطارنا في الكبرة فإذا جاء سبطارنا في الكبرة يومك تذكر إنسان من سعر وقرر رجل الجحيم لمن يعمل صحيح؟ فأما من طلق أصر الحياة الفتية فينا وأما ما تخاف مع طابع ربي وغلات نفسها عمله وفإن الجنة هذا مرصر أخر من مرفاية وهو ايه؟ يوم؟ يوم؟ طيام؟ طيام؟ طيام؟ يعني شوف بحشة كن؟ قلت كامل فين؟ ومن قلت أن الخواجة الثمانية ومنصر فولا كانت كفتة مصر بتاعك فلو إزالي؟ أنا كانت كثير وموضعات في الفراء موضعات في الفراء مش عادة لماذا؟ يقولون البيعيد غامي البيعيد ايه؟ غامي وانت لو تفتن مش هتقولي كلامي السورة دي بتحليل بتتكلم عنه نصيح للخدرة ولمنصر من نصيح للخدرة واني حنوة القرآن موضوعات كثيرة في عقل واحد موضوعات كثيرة في رابط الواحد وليس دمين يسم من يدهي في العين بسفة هم؟ هفص شيئا وضابك عنك أشياء كان ابو نواس ايه كده؟ ابو نواس كان يقول كده فقال ابو نواس ده كان سامورفي وكان إبراهيم النظام ده من اكبار المعتزن يقول ما يشوق له يا عم ده بطل معوك اشتشت بخمرة بطل بقى فقال إيه دهز إبراهيم النظام وام عينه التميتون ده شو ماذا يقولي هو اه؟ فأخذ المدى الداعي منك فالعلم يفتزبتها حفاظتها جيًا مضابت عنها يعني كمي شوية عني بقى الحمضي شبك رات مش معنى فلن لو نوسطق حياة بسالة حبيثة بالله ان الجبعات فوق ده كانوا بالفلسفة عن المسلمين الفلسفة عن المسلمين والزلمون انهم أحسن من ليه بس ايه دالس مسلا في معنى الأحد وبيجي علمنا دينا المشكلة يشتير المشكلة تعمل عندينا ايه عندينا ناشي كيف شواره عنك سلاحة ونزين احنا نبنو له واحد نصر من مباشر القطرة المشتفى طبطأ واحد ده؟ انا بكرر عشان نفس الاخوة يحقبوها ها تبناجعات وهي الملاككة التي تطبض الله وطالهم ومن ناسعات غطة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبدأ جواحاً جزائعاً وتقرأ في حسب ابن آمن صح؟ والنزعات رفا ومن الشطاق النشطة وهي الملائكة التي ايها؟ تقبلها الواع المؤمنين والنزعات رفا ومن الشطاق النشطة والسابحات وهي التي تتصل حول أرواح والسابحات سطة في السابقات سطة وهي التي تتصلح بها إلى كما ورد في حديث البلاء الدعالي وحديث الحسن المدبرات عمر أي هذا كله لا يكتبه إلا بفتره ابن الله يوما ترجف الرجيفة وهي بيه؟ الصيحة تقول تتباقها الرجيفة وهي الصيحة الفسانية تتباقها الرجيفة قلوب يوويذ الرجيفة المطربة قلوب يوويذ الرجيفة أبصرها خاشة في ذنينة من جسر ماذا؟ يقولون المرضو دولاً في الحافرة أي أن أعودوا إلى الحياة في الدنيا مرة الأخرى في كأنها من كبرة الفاسرة هذه رجعة الفاسرة لأننا ما تتمنى شيئاً لأخرى في كأنها من كبيرة هم ما؟ فإنما هي دجرة الرعية فإذا هم يساعدون إيه هي القطرة؟ ليه قضية البحثة؟ هل أتاك عايز الموزن؟ إذن يدام ربه الوالي المهدس وهذا والي فيه في أرض الشيئس طينا المنطلق سمعه هو على جبل الضتور من الله عز وجل فيها قال له إيه إذا أدخلت في العمل نوم فالله فقل هل لك إلا أن تذكر وأهديك إلا ها؟ عالمان فأره الآية الضبرة اللي هي العصر فكاد الزبرة وعصر ثم أدبر يسعى فحشعوا التناذى فقالوا أنا رحبكم على الدعاء فأخذهم هو من كان الأكثر في الأولى إن في فريك العبارة لمن يخشون ثمانه سبحانه وتعالى أضرط في, في بحر القزم إيه القزم؟ هذا هو الاسم القديم من البحر الأحضر وأنا حريص على ذكر القزم لأنه موجود في كتب hva ah, ba bakkt med dere gutte filt demonstberen? Er høreskter med dere g午ønnevier. Vel førde. Prøvendig, Han burde det ikke? Hun kom og om den genauer av konsikdet. Nei som kommer det? Skog det som kommer vor det? Grøven av nas? Sja unosper <تصفيق> وبعدين بعد أن ذكره عن فصة الخلق بدأت كلمة على القيامة فإذا جاءت, جاءت الطامة الكبرى الطامة الكبرى ايه؟ القيامة والطامة لأنها تطم تأتي خلها وتشمل وتعمل كل الخلق فإذا جاءت الطامة الكبرى الطابع من أشبال قياما كبرى لأنها عظيما فإذا جاءت الطابعة الكبرى يوم يتذكر الإنسان من زاعد عنده كذلك قلت حاجة بقى إيه قلت حاجة في الصحة يتذكره عنده كذلك يتذكر يوم, يوم يتذكر إنسان من زاعد ومرضت الجعيل لمن يرى ISOY ليه ما راضيتش تجيني ها؟ ها؟ يعني لما انا النار قدامي كده وربنا خد منها افرح وصاحب الاعزاز او صاحب لما يشوف النار قدامه يعمل ايه؟ يعني, يعني هذا ضغط وجوع عشان كمان في ذكر عايز يتكلم لمهس الاعراب قلت له العصاريه ايه؟ الانصاه يا ابني هذا الرقم هو عليه وذكرت هنا ايه؟ قال الجحيم هو مذل لانه يعني الجحيم تبرز من باب من باب من باب تكريم اهل الجنه ومن باب تعذيب اهل الظعن وبرزت الجديد من من يرى برضو من الهيات اللي احنا اسمعناه برضو في سورة خاصة اللي احنا اللي ارى مالي سبحانه تحيصوك القفع عن مستفق. مستفق. فرح فرح فرح. جنة ومذيبت الجنة لديه من تبقيه ومذيبت اتضررت اما بالاسم الارت اتضررت وبرزت اتضررت وبرزت الجديد من يرى كل واحد يستطيع الرؤية يشوفه قال الذي شوفوه ايوه شوفوه قالوا ماشاء قالوا ليه ها فرحا بوعد الله فرحا بوعد الله فرحت بنعمه الله اما اهل النار هذا نوع من العذاب مش يروح فين شوف مصيره فين صح دي بيقول لك ان فان الجحيم واما جو ثلاثه مش ما نسعوا باذن الرحمن من طرق فأما من طرق صار أي تجوز الحياة من الطغيان وآص على الدنيا يعني خطأ حياة الدنيا فأما من طرق وآص على الحياة الدنيا فإن جائمة <تصفيق> هي المصير والمقل وعندما تتنعب وعندما تتفايل لك القرآن ومشاني يعني مشاني جنة, <تصفيق> جنة <تصفيق> أهل جنة أهل العام وانما من خوفه القمر به النفس عن الهوى بدنا جنتك النفس عن الهوى, عن الهوى عن في المنزلات في خوف من الله سبحانه وتعالى ايه الخوف من الخوف من رزق يعني ايه ما يمشي ايه الخوف من الرزق يعني متى يكون الخوف متى يكون الخوف ده يكون خوف على الارباع المعاصير كل خوف هو ان الرزق ربنا ما جراه تمام او من الرزق ده كنا فرغات الحمد لله ظهري اه ما حاجه نقول شيء عايز تشوفني هو ايه والله الإنسان اللي عايزه في الحياة تبقى يطر بجناحين الأوضل جناحه الخوف والثاني جناحه الرجال دون دايما يكونوا معهم خوفوا رجال خوف ولكن قموا في الحياة الدنيا يراجع كفة الخوف وعند الموارس يراجع كفة وعند الموارس يراجع كفة وذيك يحكى أنه عمر النعم عزيز مرد وذيبنا عمر وكان من أهل العلم والصد فكذبا يعودوا في مرضا قالوا يا أمير المؤمنين أذن قالوا فلاني فلاني كانوا المرضا موانا فلاني كانوا المرضا طبعا طبعا انتك لم يتل مريضا انت تقولوا ايه ده في الشوق الاجل في, في المجلس عايش وانت عارف ان الحاله حاله وفات شد حالك اخوان لو وصلوا عينيك وانا جزيره وافشل يا سيدي انت من اهل الصاله ومن اهل, أهل الطعام يعني كلام جميل ده انت حبيب ربنا يا ولد وكنت دائم الصلاه على ربنا وكنت ماذا يصل للرحيم؟ حاجات ماذا نقوم؟ حد معي؟ ده كلامي التاني، كنت نفت في شباباته أم سيدنا عمر بن عماني جديد كمسة، تعبيت قال له يا فلان، قال له نعم قال له إذا تركت من هنا ثلاثة عب ما تشتبهش؟ ده كلامي، أنا رجل مريد تقول له دفلان مات؟ <تصفيق> آآ يعني الكلام برو على الله ليس عوانه إلا كالمرض السعادة آآ آآ لكن ينطقل الكلام وينزلك ايه وينزلك يقولك كل من تعيش يعني ارجح جانب الخوف من وعند الموت رجح جانب <تصفيق> الواحد يرجو الله عز وجل ويرجو رحمة صباح عز وجل يرجو رحمة صباح هو إن ربنا عز وجلو رحمتي واسعة كل شيء أيات أه، الزجاج دي كلها باحدة فتكتا أما في الحياة في دنيا الخوفة راي جديماً يخاف من ربنا عز وجلو في الحلال المكهرة في المطعم المشرب في الزهاب واليجال معين فإن الجحيمة هي البأوة وأما من خاص مقام ربي ونهى النفس عن الهوى الهواء والمقصود بالهواء هنا ايه؟ المي مي النفس فان الجحيمه فين بقى؟ ماشي مسامح نعم ماشي مسامح حاضر مسامح اقول قول لهذا الله واستغفر في نعمه النوريه تاني في الموضوع ده سكت تحت اي ايه بس Dømmena den kan gjøre vår radiom. Han livestreamer, ger h champions... ...konnan det hitt... Haksedi om ei karula stafte... altså den måtslo tube? Læk dag om nogen stad... om vi en hätte strop ridenå det الصدف يعني التنويني بلي بوضع صلوف يعني ينور ده مش رو يعني لا ينور بيوضر مسايا محمد خضر الدرس كل مليك قل محمد قلت محمد ده اخي مصلوف يعني ايه يعني تزور محمد محمد حضر الدرس خلاص محمد كان موجود اما زي ال الحاءت هذا الاسم المعرف نو هذه النون تنطق ولا تكتب تنطق لا تكتب لنرى مكتوبها مع احمد سلطان انت محمد حضر الدرس يبقى محمد من وين دول على الحق انها بها في اخرها انه في نقط طب لا تكتب كان فهمت نعم وهذه شوي دي في محمد حضر فهمت قالوا الماجر ايه تاني فهمت زيدهم مين اللي يوصيني قال مثلا اي خط اي حاجه وسيبين عينها وصاد دولو ايه الزعيم ده مصروف مصروف يعني مصروف يعني ندوله ازاي وهو يا عمى موضوع في جبنة مبتدى أو خبر مبتدى في البحرات أو مبتدى ومنوى أو بزعي مرم فتقول يعني إيه نور تنوين أو إذا تعني ألحقنا بألحة في اسم المعرى نور لذيه النور هاي طب نجيب حاجة دي مرفوع ده مرفوع مثالا بنفرق مع السنة ثانية صورة ايه سورة النور وليس سورة النور ليها؟ سورة من أنزلنا الله وأنزلنا فيها آياتنا وعيناتنا على ذلك تذكروا يبقى أول حجياتنا سورة أقول لكي من سورة, سورة. ولك معربة عن الشيخ معربة ومصروفة يعني تنوّن يعني التنوين نون تنحق بآخر اسم معرب يعني معرب يعني اخر كلمه تغير تبع موقع الاعراب مشاء ها رايت ها رايت من الجيشين ما يا احمد ها زعيم دي جايز ده فوق بيقول ده فوق ده صقر زعيم من وملونته ان وانته زعيماً ربس؟ زعيماً دي بنسميها إسم معرب منصوط لفتح الظاهرة على إيه؟ نوينتوا ليه؟ يا محمد؟ نوينتوا ليه؟ للمصروف لأنه معرب طب تقولي يعني ايه معرب؟ يعني يتغير آخر الكلمة ينتغير آخر الكلمة ينتغير آخر الكلمة, الكلمة, الكلمة تبع موثاً في العراق تبع موثاً في الجملة عند فين حاجه؟ طب ما هي تنجميني؟ لا نجيب جمله ثانيه ها قبطه قبطه التعيه من سعيد ها من المستني فاحمد عشان هو مره وسمي مره ده بتاع الحديث بتاعنا اللي هيظبطوا الاستنتاجات اا فين انت يا شيخ محمد زعيم مين مشي رجعوا مرفوع بالضم ليه المنتدى هنا مرسوب بالفتح. هنا مجروب. فعشان بيتخير كله يعمل بسمه معه. خلاص? فهنا زعيم. هنا زعيم. هنا زعيم. ما ده كده سميه ايه? اوه. ولكن اذا كان بقى على طول بتسميه ايه? مان بل. دي كلمة ايه? حتى تفكر حالة من المبنية. كامل. ها? كامل. كابل مبنيع الشكور. كابل. ايشي. مبنيع كفر. حيسر. مبنيع الضغط. صح? لما هنا معرب. وهو معرب يعني شيك اه اه اتراهي. هو معرب بنوينه. زعيمون. زعيمين. هات? زعيمين. اهو. قبلت التحية من زعيم من المسلمين. رأيت زعيماً من المسلمين. ها? زعيماً من المسلمين أفارد كزا. صحيح? ما يسميه تنوين. تنوين يعني ايه? يعني مصروف. في اعجاً تاني مش مصروف ها? فيه كلام تاني مش مصروف. يعني ايه? يوم نعمل التنوير. مثاله ها? ها? عمر. وهنجيبه بعد كده وليه وليه من اعجاب ليه من اعجاب للصف هنكلم عمر على وقت نفاع. اه? عمر. ما قلت شو عمره? خلاص? مصر كلمة مصر. مصر دي ما ايه? مصطف. ما ينفع شعود مصرا? مصرا? مصرا? مصرا? مصرا? عايز تشوف اللغة العربية مكسرة تشوف اي ريزهم واي عرمي مكسرة. فيما ان انترنيت ديستاك 11 انا اريد اقول على الناس صح اسمها مس اي اس اي اس دوله من الدول العربيه زي ما يعرفش ثاني اكيد مش والله ما انساه في البنك ما شاء الله ان الجماعه سوغات يتعصبون للباذن يعني الالمان يتكلمون للالمانيه والانجليز يتكلمون للانجليز حتى في لهجات يعني الانجليجي يتكلم بلايكاته والامريكي يتكلم بلايكاته تعصبا يعني احنا كان طبيب جمال كانت زخده المليك ونسافر معاه المليك فهو في المطار يسهب لضغط المطار عشان يكلمه فحاعة كده فهيكلمه في انجليز لانه لا يعمل الانجليزي ضغط المطار لانه يرعبه ادنى كده لانه يتكلم بانجليزي لما جيت درسوا بقى وبدات اتكلم اضبط بين الايه عليها ومره لما احنا كان كان قصه قصه في الدنيا وما نفكتش عايز اقول لك فكذا الكلام اللي انا عايز اوصله ان الكلام نوعين مصروف وممنوع من مصروف يعني منون هيقول لك معلومه يمكن احنا قلناها من كده كلمة مصر اقول لك دي ممنوعه من الصرف. يعني ما بيتنويش هيقوم واحد من يعقول لي ايه ربنا عايز وجهكم القران الكريم اذهبوا مصرا فين مصروف ولا مش مصروفه يا ترى ها مصروفه لانها منونه أقولوا ما كيباش مصر, مصر بتاعتنا مصر بتاعتنا ما تتصرفش ماذا؟ منين مصر؟ أما ملكم اي بلد هين لكم مصرف؟ اي بلد؟ اي خطر؟ أي, اي بلد؟ اما مصر بتاعتنا ما كنتم مصرا؟ مصرا؟ عليس ليقولكم مصرا؟ مصرا؟ وهذه الأنار تجي دقيقة ليس ليه ملك هو مصر. ماتش مصر ولا مصر ولا بيكة. مصر بتاعتنا ممنوع من اما دي اما دي مصروفة تنوى. اما مصر بتاعتنا لاتنوى. خلاص يا فانا? ده بسيط بساعدة. يوميك واحد يقول لك انا عم الشيخ انا عايزة تبقى تساهمني يعني ايه مالي بلول دي. باستنون ده امشي تدوى ايوان اقولوا اه. كلام سات وقسيط. كل واحد يستوعبه وكل عيبه اشارك. بس انا عايز اتكفه انا بسينا. طبعا انا اقول العدوين. العدوين طبعا مثال الكتب عايز اتحفاصه. طبعا? واحد. تنوين التنجيل. تنوين التنكير تنوين تنوين العوض العوض تنوين العوض تنوين المقابلة كما نحن نوين على مين انت طبعا زهد ما تشوف كنت تتخلص مع وبسيط ولما تقرفها زهد تنوين التمكين بيه جاك عشفينه اللي هو في الاسماء البرابة او في الفاصل البرابة بي ايه؟ فينمكنها فينمكن هذا النبس في وزا كنت حتى ما بتنزلطها بيه بيه مثلا مثلا مثلا ان ربنا من شربين قال لي فأنت تمكن الإعراب لك من كلمة جهاز التنوين بسموتنا فالأسماء المعربة إنت لو نوينت أي اسم معرب ومعرب يعني تغير حركة التحكير في الجولة وفي التنحططة دي من سماياتنا تمكين تمكين لإعرابك فإذا كان منصوبا مثلا قلنا رجلاني مكتنا له في إعرابك وإذا كان مكسوراً قلت رجلين من رجلين ما كانت لو في عرامة يا احمد طيب إذا كان مرفوع يا احمد إيه؟ رجلون رجلون طيب ما لو في إيه؟ تضمن صح؟ دي مثل التنجير بقى التنجير ده إيه أحسن حاجة أحسن ما يسمى بإسم إياه ها؟ ها؟ دي حاجة عندنا في الدورة العربية المسمى فيه اسمي لفعات مش فعات ايه؟ ايه لفعات ايه اسمي لفعات؟ زي كلمة صغط صغط يعني ايه؟ اسكت اسكت دي مش فعات يعني صغط دي ما ما نقولش يعني فعات اسم فعات لا تقول له فلما اجى اتكلم ايه يا استاذ طلعت يعني ايه اسكت عن هذا الكلام ما حتكلم كلام ده مش لك ولكن لما هو لك صح ها اسكت عن اي كلام تاني احمد انت بتتكلم مثلا في السياسه ممكن نتكلم في الكيرف انت قالك ايه جايب صوت صح وكانت حاجه ثانيه ولاجل مش عايز خالص مش عايز يسمع صوت اقول ايه اسمع صوتي سامعني هنا اقول لك وما عايزش ينساه برافو في الدول العربيه يعني ايه برافو برافو, برافو. برافو. جايب. اه جاي اي حاجه عشان انت اللي بتعمله ما تنساهوش نقول لك ايه؟ باخيل باخيل انا تجيب فلما يكون ايه؟ ها لما يكون كلام حلو البخيل لا لما يكون بقى ايه؟ كلام ايه؟ كويس قوي يعني ايوه باخيل باخيل مش بخبخ باش باخيل باخيل لا باخيل بخيل خلاص <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا الكلام جاي جاي جاي انا اخد هنا مالها ممكن تيجي بقى <مفهن> تنكيد ما هو محتاج كتير لا ممكن باخن باخن تيجي لل... للتجديد يعني شدت على نفسي باخن باخن انا اقول لنفسي ممكن واجي مش انت <تصفيق> ده اه, بقع آه. <تصفيق> زي <إيه> <تصفيق> يعني عمر خالد بيقول <تصفيق> بقى كان 19 صح يعني باخن <عزيم>. يا <تصفيق> ده استوبيه كان بيبحث عن امريكا كان بملى اه معلش بس دي الكلمه لا تقال الا للمثل كلمه مشى مشى احنا قلنا ايه صح كلمه مشى ما يعني ايه كف عايزك بقى تكف خالص قول ايه ماهي ماهي خلاص خلاص يبقى راس؟ مش مفعل دي مثلا هياد هادات نفس الكلام ده شيء فعل ومعنى بقى وده خلاص نون عندنا نوعين النوع الاول تنوين ها التمكين انت تمكن الاسم المعرف ذريبا تميزا ها التنوين ها التنكير وهذا شيء ظرف هنا او بدل خشمان ده صح وما وبخ ها تنوين ايه لا هو العوض. تنوين لا هو ده او مين اللي مثلا عايز حذف كلمه حذف يعني او جمله او حذف تنوين ممكن اقوم عايز ايه حرف مثل اللي او تعوض عن حرف او عوض عن جمله نشاله اقول مثلا بدل ايادي قريته ايه دي مش هيجيلي في الاخر جت هم انا عايز الفيديو هو ده ايه ده ايه يا شيخ احمد اول حاجه عليا يكتب هنفهم حاجه هنقول اهو العوض قد يكون عوضا عن حرف او يكون عوض عن جمله فاهم ها قد لكم القناة ليه؟ يوم تضيوف الراديفة أنا عايزة تضيوف الراديفة وحط مكانها حدث عوضها تقول ايه؟ يوم اذن صح؟ لما انت عملت ايه؟ ها؟ عزفت كوميك وحطت مكانها اذن؟ بتاع التلوين ايه؟ صح؟ لا عايزة ايه؟ يوم تضيوف الراديفة ينتمي حاجة تصلتوا في راكتك ومتقد يومه ايه المدين تسمون تنويني ايه هاي؟ هو طبعيا ما عمد عن ايه؟ عجلل ايا زيني عمد؟ عجلل معزوفة أما ايه زيني دي عمد عن ايه؟ جولل معزوفة حاجة فيم حاجة؟ هو عايزون حاجة فيم تنوين التمكين تنوين التمكين تنوين العوض تنوين المقابله علم ان في حاجه اسمها جمع مذكر سالم ما هو الجمع اللي فيه تاء دول والنون او المؤمنون المقاتلون السابحون القاتلون الذابحون كل جميع السلام. ينفع بالوابع. ويقصى ويصد بجانب. في جامعة مزكر السلام وفيها اسمه جامع مؤنس. سلام. يساعد يقول لك جامع مؤنس السلام من انتهت الف وتاء اما جامع مزكر السلام من انتهت وو يون. وو نور. وو نور. المسلمون جامع مزكر سلام. لغو مسلمات ده مؤنث في جمع مؤنث سالم دي جمع مؤنث سالم ما فيهاش واو نون بس احنا بنعوض بنعوضها من واو النون بنعوضها عن بتاع جمع مذكر سالم بتنوين الايه العوض بتنوين المقدر طب وخطا صا ايه جمع مذكر سالم المسلمون فيما مقابلها مسلمات حسنا نعم القاتئ القاتلون ها مقابله قاتلات قاتلات ه قاتلات... كيدو ما ينصب بالكسره ويجر بالكسره نو قاتلات و قاتلات يبقى لما عوض عن يا يعني يعني في المقابل جمع مذكر الشارع جمع المذكر السالم يعني تاني وهو المنصوب يا ابو نو اما ده ا ها لما دي تنوين مقارب نفس الحاج تاني حاجه بسيط تقريبا نفس التمكين اه ده التمكين بيسموه مخفف خدوا انت التعليمات كتبوا دي زي كلام واضح تنوين التمكين تنوين تنكين تنوين العوض تنوين الايه انظر التمكين والتنجيم متقابله وعكس هو حد